إذا السماء انشطت وأبنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأبنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك تبحى إنك كادح إلى ربك تدحى فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب, فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسر وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ سُبْحَانَكَ مَا أَصْبَحَ فِينَا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْفُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَفُورَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا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 بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بمعيون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعولوا الصالحات لهم أجر غير